قال ابن حزم لم يجز أن يقتصر بها على أحدهما بلا نص ولا إجمع زي ما قلنا كده عايز في كلمة تحتمل أكثر من معنى تريد أن تخصص معنى دون المعنى يبقى هذا يحتاج ليه يحتاج ليه الخارج اللي هو اسمه صح صحيح اظهروا بيه فبيقول لما ذكرنا من ذم من حرف كلام الله في موضعه يبقى انا لو عندي مجمل ويحتمل اكثر من معنى واخترت المعنى اللي انا عايزه بدون اي ضوابط طب انت اخترت ده وليه ما اخترتش ده ليه يبقى تندرج وليك نصيب من قوله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه ليك نصيب من ايه من الموضوع ده الا اذا فهمت بقى ايه معنى المبين واجبه منين وازاي اصلطوا عليه وذكرنا فعدة أمثلة حتى منها خير الشهداء وحمزة صح الكلام كذا ورجل قام إلى إمام جائر قال ابن حزم وإذا جاء في القرآن لفظ عربي منقول عن موضع في اللغة إلى معنى آخر كالصلاة والزكاة والصوم والحج فإن هذه الفاظ لغوية نقلت إلى معان شرعية قل بالك من كلمة نقلت دي إحنا ذكرنا بأنه لا يجوز تحكيم الألفاظ اللغوية على الحقائق اللي على الحقائق الشرعية، لأن الأصل إن الحقائق الشرعية هي المعمول بها، إلا بقى إذا جاءت إيه قرينة تبين أن هذا هو ان هذا هو المراد، لكن الشرع الشرع ممكن ينقل لفظة في اللغة اللفظة دي خلاص ما بقى تستعمل بالطريقة دي. ينقلها إلى لفظة تانية خالص ومعنى تاني خالص خلاص اللفظة دي ليس لها إيه هذا التعريف وإنما صار لها تعريف آخر عشان كده سماها ابن عزم إيه نقلت نقلها الشرع وده فهم الصحابة إن ممكن الشرع يغير الفاظ يغير لفظ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما في حجة الوداع قال أي شهر هذا قالوا الله ورسوله أعلم شوف جابر بيقول ظننا أنه سيغيره. يعني هم مش عارفين أن هم في زي الحجة. ها عارفين فبيقولوا الله ورسوله أعلم ممكن إيه يغيروا ما يسموهش زي الحجة يسميه أي حاجة ثاني يبقى الصحابة لما بيقولوا الله ورسوله أعلم قال ظننا أنه سيغيره قال أليس ذي حدة كلنا بلا يبغون ما يعرفين لكن ظنوا لما قالوا في الأول الله ورسوله أعلم ظنوا إيه أنه سيغير أي بلد هذا كنا الله ورسوله أعلم قال أليس البلد الحرام كلنا نعم بلا ممكن يغير إيه اسمه صحيح الكلام كذا إلى آخره إذا نشاهد هنا إن الصحابة كان مستقر عنده إنه ممكن الشرع ينقل إيه ينقل أسماء من معنى إلى إيه إلى معنى آخر لو الشرع نقل اسم من معنى إلى معنى آخر وانت عايز تعرفه بالمعنى الأول يبقى أنت كده بتحرف يبقى أنت كده ليك نصيب يحرفون الكلمة من بعد مواضعه زي إيه؟ زي المصيبة الكبيرة إلا عند الأشعر اللي بيعلمها لهم الآن في الأذى إن الإيمان تصديق وقول ولا يدخل فيه العمل طب تصديق ليه؟ قال لك لأن الإيمان في اللغة هو التصديق في الإيه؟ في الإيه؟ في اللغة؟ طب وهو النبي على السلام ما كانش يعرف اللغة؟ لما جبريل بيقول للنبي على السلام ما الإيمان؟ قال له التصديق؟ ها؟ لا؟ يقول له أن تؤمن بالله وملائكته و... و... و... و... صح كلام كذا يبقى هنا الشرع نقل هذا هذا التعريف إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله هذه قول صح صحي كلام وجلت قلوبهم هذه عمل القلب وإذا وجد عمل في القلب حب خوف رجاء لابد أن يكون هناك قول القلب يعني تابعا له قول القلب اللي هو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر أنه معتقد ثم بعد ذلك يحب ويخاف ويرجو ثم يتبعه الجوارح فينقاد لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام صح كده يبقى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزلتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون صح كذا هذه قول القلب وهذه قول ودعمل القلب وهذه قول اللسان وعمل اللسان لأن ذكر الله لأن عمل اللسان هو الذكر قراءة القرآن أذكر الصباح أذكار المساء الاستغفار هو عمل اللسان اللي احنا ذكرناه في نهاية العقد الوسطية في الجمعة اللي فاتت في في باتين في المنيم واضح المنير اللي انت ما جيت هاجد صح كذا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزلتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أدعمل القلب الذين يقيمون الصلاة دعمل ومما رزقناهم ينفكون دعمل أولئك هم ده يبقى الإيمان مش كده بقى مش موضوع التصديق بس صح كذا يبقى الشرع نقل الإيمان نقل مسألة أن الإيمان تصديق لا إذا إلى معنى تاني خالص إنه لازم يكون في قول القلب اللي هو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرزل واليوم الآخر والقول ده لازم يكون في عمل من حب لله ورسوله وخوف من معصيته ووجل منه وخشية وإنابة وتوكل والجوارح لازم تطبق ده. فتنقاد لأوامر الله وأوامر الرسول عشان كده من صدق ولم ينقاد لم يكن مؤمنا صح كده كلام يبقى احنا لما نيجي نتكلم بقى في الإيمان أو نيجي نتكلم في مثل هذه الأمور ما تجيش تقول لي أصل الإيمان في اللغة لا هو النبي معروفش لغة لا ده ده هم أصل اللغة لكن خلاص المعنى ده ايه اتنقل اقول لك ايه طيب اقول لك في محطه مترو مثلا كان اسمها السادات كان اسمها ايه كان اسمها مبارك كان اسمها مبارك صح كده بقى اسمها ايه 25 ناير بس 25 ناير صح كده اه لو جيت تقول يا جماعه انا عايز انزل محطه مبارك محطه مبارك مين يا عم الحاج مفيش مبارك خلاص خلصت انتهى بقى في دلوقتي محطه اسمها ايه 25 ناير كان اسمها الشهداء كان اسمه صاح كذا بخمسة وعشرين خلاص اثنالث ما ينفعش إنك تقول بعد كذا عايز انزل محاطة مباراة أول معرفت إن دي المحطة دي اسمها خم محاطة خمسة خلاص بقيت على طول تو العايز انزل فين خلاص عايز خمسة خمسة خلاص خلص المنته انتهى دي المسأل ما ينفعش إنك تقول بعد كذا عايز انزله خلاص اثنالث صح كذا كلام ولا لا آه تقول عايز انزل محاطة رمسيس في محط رمسيس? ها? ما فيش محط رمسيس بقى. رمسيس نفسه اتنقل. بفهم? رمسيس نفسه اتشايل خلاص. اتنقل. يبقى ما ينفع. شوف حتى دي في المعاملات الناس. اني دي في معاملات الناس خلاص اتنقلت. يبقى انت هنا ما ينفعش انك تعامل على ما كان قبل ذلك. ما كان كب... لا يقبل منك. إبقى فهمت كلمة ابن حزم هنا وإذا جاء في القرآن لفظ عربي منقول عن موضعه في اللغة طبعا كلام في القرآن وفي السنة منقول عن موضعه في اللغة إلى معنى آخر كالصلاة الصلاة كان بيتعامل بها في أشعار الجاهلية قبل بعث النبي عليه السلام الصلاة اللي هي إيه الدعاء الحج اللي هو إيه القصد، نفهم الكلام كده قال والزكاة والصوم الصوم اللي هو ايه الامساك قال يقول يقال ايه صامت الخيل صامت الخيل يعني ايه ربطناها وامساكت عن الحركة مش هتجر النار دي. فكانوا بيتعاملوا على كده جيبها الشرع نقر الايه الالفظ دي من معنى الى الى معنى فما ينفعش إنك تيجي تقولي أصل الإيمان في اللغة كذا أقول لك اتنقلت يا عم الحج خلاص اتنقلت زي مباراة ما اتنقل خلصت ما ينفعش إنك تقول لي. اتنقلت خلصت الشرع قال إيه قال الإيمان واحد اتنين ثلاثة أربعة صح كده افهم بقى قال فإن هذه ألفاظ لغوية نقلت إلى معاني إيه إلى معاني شرعية إلى معاني شرعية عشان كده عندنا الحقائق ثلاثة حقائق شرعية حقائق لغوية حقائق عرفية خلاص كده يبقى الحقائق ايه ثلاثة حقائق لغوية حقائق شرعية حقائق ايه عرفية الأصل والمهيمن والكبير الذي لا يجوز تعديه الحقائق الشرعية لا يجوز أن تعارض الحقائق الشرعية بحقيقة عرفية أو حقيقة لغوية ما ينفعش الحقيقة الشرعية هي المهيمنة أي معنى لازم تحمله على, على المعنى الشرعي ده. إلا بقى لو جات قرينة صرفت واضح الكلام ملخص البحث ده عشان ما طولش عليك فيه ملخص البحث ده اسمع الملخص ده كتبت في الحقائق دي رسائل دكتوراه في الحقائق بس رسائل دكتوراه في السعودية في الأردن في الكويت رسائل دكتوراه في الحقائق بس ملخصها خدها زي بوق اليانسون ده أنه ينبغي حمل كل حقيقة على من خرجت منه بس ده كده؟ آه والله آه والله بس خلاص دي ملاخص الان؟ ملاخص الابحاث دي ورسائل دكتوراه وماجستير والكسر دي كلها ينبغي حمل كل حقيقة على من خرجت؟ يعني ايه؟ خرج الكلام احنا دلوقتي نتكلم في الكتاب والسنة ولا لأ؟ يبقى خرج الكلام كلمة الصلاة دي خرجت من مين؟ كلمة الإيمان دي لفظ ايه؟ شرعي صح كده كلام؟ كلمة الإسلام دي لفظ ايه؟ اي مصطلح خرج من الشرع يبقى لازم تحمله على مراد الشرع ما تجيش تقول لي اصل الإيمان التصديق انا ما بكلمش هو دلوقتي بكلم في اللغة انا جبت لك كتاج العروس عشان نتكلم في اللغة فيه ولا قلت لك كلام الأزهاري عشان نتكلم في اللغة فيه احنا نتكلم فين في الشرع دلوقت الإيمان دي مش لفظة شرعية يبقى لازم نحكم عليها مين الشرع صح كده وما خرج من أهل اللغة يبقى نحكم عليه أهل أهل اللغة واحد مثلا كاتب بيت شعر خلاص بيكتب كده الشعر فقال وانما لكم مني صلاتي يعني ايه بقى يا هشام صح كده كلام يبقى خرج خرج مخرج مين من مخرج يبقى ده عرف اللغة يبقى تحمله على عرف اللغة ما خرج من الشرع تحمله على عرف الشرع ما خرج من عرفك عرف القوم تحمله على عرف القوم ودي بقى تنفعك واحد بيقول لك مثلا بيقول أنا أقسم بالله ما أنا واكل بيقول له كل يقول له كل يا عم له اقسم بالله ما واكل والله العظيم ما واكل راح خارج من عنده رح واكل فرختين ونص كيلو كبدة و كيلو مش عارف ايه والكلام ده على طب ما واكل اهو سؤال بعم الشيخ انا قلت له اكسم بالله مواكل وخرجت من عنده ورحت واكل هل علي كفارة؟ هل علي كفارة؟ على طول هتقول ايه؟ عليك كفارة يا مين؟ غلط غلط لانه الكلام ده خرج من مين؟ خ... خرج منه هو صح كده كلامه؟ انت لما قلت اكسم بالله هو ايه اللي حصل بالظبط قال لك والله انا كنت دخلت عنده وقال كلمة مش عجباني والاكل محتوط وقلت له والله العزيزي الموكل رح سيبه وماشي يبقى القسم كان على عليه على هذا الطعام صح كده الكلام مع ان اللفظ عام اللفظ عام لكن انت العموم ده خصصته خصصته بنية العرف واضح كلام كده؟ خصصته بلي بالنية العرفية إذا ليك تيجي بقى هنا القاعدة قال إي القرافي إن النيات تقيد المطلقات وتخصص العمومات وتبين المجملات صح كده كلام لما قال أقسم بالله ما واكل ما هو محدش بيقول أقسم بالله واكل ليه مش هقول طول الظهر يعني ادخني مع مرط ولا أقسم بالله ما واكل والله العظيم ما واكل رح متصل بالتلفون أيوة بعت لي أردر واحد مش عارف ايه و أحوك وهو قاعد قال قال عليك فارت يمين جواب لا انت كده منكم ممكن اننا بقى تحل الحرام وتحرم الحلال اذا لم تفهم ما زي ما يبقى النية تقيد العموم تقيد المطلق تخصص الايه تخصص العام لو رحت عندي بيتا بوكي انت طالق لو عتبتي البيت ده لو خرجتي بره البيت ده لو عتبتي العتبه بتاعت البيت ده انت طالق خد خب بالك الطلاق ده اسمه طلاق معلق على على شرط صح كده كلام? هل يقع ان وقع الشرط لا اسمع ما تقولش نعم ما تقولش ما حدش يقول لي نعم نهاري ما تقولش لي نعم خالص تسكت خالص ابن تيميه بقى يتكلم في المسألة دي. يعني الكلام بتاع بتعشيغ الإسلامية في المسألة دي. قال ينبغي لاستفصال. لانه لما قال لها لو عتبت عدبت بيت ده انت طالب. لو جاء ده شرط. خلاص كده معلقة على امر الطلاق ده. ان لو عتبت هتبقى طالب. طب انت يعني لو عتبت ايه? قال لنا والله قلت لها ما تروحيش دلوقتي عايزة تروحي روحي بعد المغرب قالت لا انا خارجه الله على الطلاق انا خارجه قلت له طلاق على طلاق لا خارجه هل انت هتجدني بعد المغرب خلاص ابقي روحي قلت له والله لا الله لخارج. على الطلاق لو خرجتي لو عاتبت عاتبت البيت ده انت طالق يبقى انا بقى كده لما استفصلت فهمت انه لو عاتبت بعد المغرب ليس طلاق خلاص ليه؟ لأن الشرط ده علق على نية صاحب العرف ده صحي كده كلام؟ يبقى تيجي هنا بقى القعدة بأن النيات تقيد المطلقات تخصص العمومات صحي كده كلام؟ آه يبقى لما جيه مثلا قال لها لو عملت كده انت طالب لو كلمت الست دي تاني انت طالب طب لو كلمتها هقول لي بقى. قل لي اه. قل. اه? يستفصل في ايه? هو انت بتكلميها ليه? هو انت قلت لها يعني منعتها ليه طيب? قال لكم الله الستي دي سيرتها مش حلو. وسيرتها مش كويسة. والناس عارفة ان السيتي دي سريتها مش كويسة. انا قلت لها ما اتكلميها ايش. طوفيش معانة تانية. ولا تكلميها في التليفون. ولو كلمتها انت السيتي دي قعد الشهر وتابت وانابت. بقت تحضر مجالس العلم وتقرا قران وبدات تحفظ في القران وثبت الهلس والكلام ده كله اللي كانت فيه ورجعت زوجة الراجل ده تكلمه هل يقع الطلاق لا لا لا لان الطلاق حينما علق على شرط ما كانش اسمه شرط كان اسمه وصف ده ما اسمه شرط ده اسمه هو ده بقى اللي شيخ الاسلام كتب فيه مجلدين رد فيه على السبك لان السفك كان القاضي كان القاضي ساعتها حبس شيخ الاسلام تيميه بسبب المسألة دي قاعد يقول له افهم يقول له ما فيش انت مخالف الأئمة أربعة واللي يخالف الأئمة الاربعه ده كان بيتسجن ساعتها كان هو القاضي سجن شيخ الاسلام ابن القيم كان بيفتي بالكلام ده عن شيخ الاسلام تيميه ده اتسجن برضه ابن كثير صاحب التفسير خد ربع سنين سجن بسبب الموضوع ده بسبب المسألة دي ابن يقول لهم طيب يتكلم قول قادي الرد بتاعه وعمل كتاب من مجلدين اسمه الرد بعصفك بيقول له في فرق بين الشرط المطلق والشرط المقيد والنية المطلقة والنية المقيدة وفي فرق بين الشرط والوصف زي اللي احنا اتكلمنا فيها ده ده مش شرط ده اسمه ايه ده معلق على وصف إنه هو علق الحكم ده على وصفه الوصف ده اللي هو الوصف المناسب للحكم اللي هي اسمها الإيه؟ العلق هو عايز يفهمه ديه لكن هو ركب دماغه هو ركب دماغه ناس الله للسلامة والعافية ركب دماغه زي ما راح الشيخ لسامة المية يتكلم عن جينكيس خان كالتطار ده السبكي قال له ما تروحش انت هتودينا في داهيه انت مش عارف ايه انت فراح مع السبكي وراح مع ابن مفلح راح مع ابن القيم كان مع شغل زمان زمان قال ابن مفلح وظل شيخ الاسلام وكان مع جنكيز خان معه من يترجم له يقول لك ظل يرفع يديه ويخفضها ويعلي صوته وما الذي اتى بك الى ديارنا وانت مش عارف ايه وانت متابع الامر كفر و والتاني عمال يترجم له فجنكيز خان قال لمترجمه كله من هذا قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية و, و, و ابن عبد الحليم ابو العباس ابن تيمية قال هذا الرجل له هيبة ده. شوف الكلام بيقول له هيبة. قال ارجع قال ارجع قال خلاص خلاص قال ارجع قال ارجع رشيدا الصبق بقى اول ما اللي هو القاضي ده اللي انت عملته ده انت كنت هتموتنا انت كنت بس ما فيش حد يعمل كده معايا جنجيز غاده اللي زعق في مثلا في حضوره ده كان بيدار دماغه قال والله لا لا ماشيك لأنه هو قال له إذا قيل الأمير قال للصق يروح مع اذا مع شيخ الإسلام بن دميانه قال والله لا أمشيك راحوا خدوا طريق قال وشأنك بن دميانه قال له شأنك خدوا طريق ابن دميانه خد الطريق هو بقى قدر الله ان هو يمشي في طريق قطاع طرق راحم العنه دوم كلهم وخدوا هدوم وسرقوه ومش روحوهم كده مشوهم يعني الناس مشوهم كده بخير يدون. ليس الله السلامة والعافية. ادي المسألة. يبقى انت لازم تفهم المسألة. ان الكلام ده خرج من مين? خرج من عرف. عرف القائل. يبقى لازم تحمل كلامه على? على عرفه. على عرفه. خلاص? ده لازم تنفعك في ايه بقى? تنفعك في الفتوى. هذه تنفعك في الفتوى يبقى لازم انك تحمل كل كلام على عرف المين على عرف القائل في ناس جاية من بلاد من بلاد عرضية لهم الفاظ ومصطلحات بخلاف المصطلحات اللي انت تربيت عليها فتقول له ايه معنى الكلام ده عندكم والله معنى الكلام ده عندنا واحد واثنين وثلاثة يبقى بناء على الكلام ده انت بتحمل عليه عرفه فتحمل عليه الفتوى خلاص كده؟ يبقى الحقائق ايه؟ التلاتة الشرعية اللغوية العرفية أن تحمل كل عرف على على ما خرج منه احنا بنتكلم في الكتاب والسنة صح كده؟ يبقى نحمله على ايه؟ على عرف الكتاب والسنة بنتكلم في اللغة يبقى نحمله على عرف اللغة واحد جاي بيسألك سؤال يبقى تحمله على ايه؟ على العرف هنا، على عرف الألفاظ يقول أكسم بالله ما أنا واكل مش هاكل لحم لا أكل لحم طيب اللحم هو عندك إيه اللحم اللحم عندنا واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة خلاص فأنا أكلت مثلا واحد اللي هو لا يعتبر عندنا لحم أكلت كبد وما أكلت لحم هل يكون بذلك عليك فارقة يمين مع أن الكبد اسمه لحم ها هل يكون على كفرت يمين؟ الجواب لا لأنه عنده تعريف اللحم ده تعريف معنى تاني. يبقى أنت لازم تحمل أعراف الناس على إيه؟ كلام الناس على على عرفه على عرفه. واضح كده؟ فبيقول إبا قال فإن هذه الألفاظ اللغوية نقلت إلى معان شرعية لم تكن العرب تعرفها قبل ذلك. إيه بقى اللي كان العرب ما يعرفوش قبل ذلك الألفاظ الشرعي صاح كده خلاص الشرعي نقل قال لم تكن العرب تعرفوا قبل ذلك فهذا ليس مجازا بل هي تسمية صحيحة لأن الله تعالى خالق اللغات تعبدنا بأن تسمى هذه المعاني بهذه الأسماء يبقى احنا متعبدون بأن الإيمان إيه تعريفه؟ ها بأن الإيمان لابد أن يجتمع فيه قول القلب اللي هو اعتقاده وتصديقه وعمل القلب الذي هو الحب والتوكل والخوف والرجاء إلى آخره والني وأيضاً الإيمان هو قول اللسان اللي هي كلمة التوحيد وعمل اللسان اللي هي الأذكار والاستغفار وقراءة القرآن وعمل الجوارح يبقى الإيمان الشرعي لازم له إيه؟ خمس أشياء ده الإيمان الشرعي واضح كلام لذلك ما ينفعش زي ما ذكرنا إن إحنا بقى ننقل الكلام وتقول لي أصل هو في اللغة كذا صحي كلام كذا؟ فيجي يقول لك إيه طب ما هو إخوة يوسف قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وما أنت بمؤمن لنا طب ما اشوف الكلام. الكلام ده خرج عن من مين? ردوا عليا، علي. واحنا دلوقتي خليني معك. انا دلوقتي بنتكلم اهو. ان الايمان مش اللي انت بتقوله. لا ده الايمان ده بتصديق. بدليل ان اخوة يوسف قالوا ليعقوب عليه السلام ما انت مؤمن لنا. ولو كنا صادقين. يعني بمصدق لنا. ولو كنا صادقين. قال لك اهو مؤمن لنا. الجواب. ما يحمل الكلام الكلام ده خرج من مين خرج من اخوتي يوسف واحد اثنين الكلام ده كان في سياق ايه تصديق وتكذيب صح كده يبقى ده حملناه على عرف الكلام هنا لكن احنا بنتكلم في امر في امر شرعنا ما الذي بين نبينا في امر الايمان ايه هو تعريف الايمان الذي بينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام تعرف لو هنزل خالص هقول لك خلاص ده كان الإيمان عندهم عشان رأى دماغي ده كان الإيمان عندهم الإيمان بقى عندنا هو الخمس حاجات دماغ أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله حديث صحيح مسلم حديث وفد من عبد قيسي شارت أن لا إله الله وأن محمد رسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان ما قال الحد لأنه لم يكن فردة بعد يبقى سمى الأعمال إيه؟ إيمانا يبقى مش تصديق بس صحي كلام قال وأما إذا جاء لفظ لغوي منقول عن موضعه في اللغة ولم يتعبدنا الله تعالى بتسمية ذلك المعنى فهذا هو المجاز مثل قول الله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك وخف لهما جناح الذل من الرحمة وما أشبه ذلك ابن حزم أصل في المسألة دي إيه؟ ابن حزم ما عندوش حاجة اسمها مجاز في الكتاب والسنة وإنما اللغة يدخل فيها المجاز أفهم الكلام كده أنا مش عايز أخش في القصة دي دي لكن الصحيح بأن أصلا العرب ما كانت تعرف شيء اسمه اسم مجاز العرب ما كانت تعرف شيء اسمه اسمه مجاز وإنما هذا جاء بعد ذلك وإنما العرب كانوا يعرفون الشيء بتركيب الكلام بتركيب أنا بقول لك إيه مثلا؟ طيب من عايز أعرفك بس إيه يعني حتى لمحة إيه معنى المجاز؟ واستخدموا إزاي الأشاعرة دلوقتي؟ المجاز خذها كده في دقيقة نقل الكلام من الوضع الأول إلى الوضع الثاني لقارينة بينهما اكتب بس وهأقول لك يعني ايه وضع اول وضع تاني وضع صامت وضع ان شاء الله. نقل الكلام من الوضع الاول. ايه الوضع الثاني? طب انت وضع نقلت ليه من الوضع الاول? ايه الوضع الثاني? قالك في قرينة. يعني ايه? مسلا. انا بقول لك هو رأيته اسد. شفت اسد. انت كده على كلها تقولي ايه? بس انت رحت جننت الحيوانات. وشفت الأسد صح كده دخلت له بقى من أنهي باب هيتكلم كده لأن أول ما تبادر إلى الذهني الأسد المعهود فأنا أقول لك بقى رأيت أسدا يقاتل المشركين في ساحة الجهاد آه ده أنت كده بقى مش الموضوع مش كده أنت أتكلمت في موضوع تاني فأنت كده على طول هتنقل الأسد اللي هو في الوضع الأول إلى وضع تاني بقى اللي هو رجل شجاع صح كده؟ مسلم شجاع مقدام يبقى أنت نقلت الوضع التاني ليه؟ أنت نقلت ليه من الوضع الأول إلى وضع الثاني؟ لأن في قرينة رأيت أسداً شاهراً سيفه على فرس يقاتل المشركين صح كده؟ يبقى أنت قلت بس يبقى كده أنا هنقل الوضع الأول اللي هو الأسد الحيوان ده الوضع الثاني اللي هو الرجل الشجاع ده لأن في قرينة هي اللي خليتني أعمل كده إنه إيه؟ ما فيش أسد هركب على فارس يعني؟ ويبقى ممزك سيفه وهيضرب في الناس؟ لا يبقى فينت المجاز ده؟ تعال معايا بقى الكلام ده كده قال لك بل يداهما بصوتة اليد ده الوضع الأول بل يداه دي الوضع الأول هننقل الوضع الثاني اللي هو القدرة أو النعمة لقرينة بينهم اللي هي إيه؟ ها تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. فيلت بقى مؤمن شفت جات إزاي هذه خلاصة المجاز نهاردة محاضرة الخلاصة هذه خلاصة المجاز وعلى ذلك بقى الوجه ليس وجه الله صفة لله وإنما الوجه ده الوضع الأول نقلناه للوضع الثاني اللي هو الثواب لقارينة حتى لا نشبه الله بالمخلوقين وهكذا يبقى هو نقل الوضع الأول إلى الوضع الثاني لإيه؟ لقارينة خلاص كده واضح كلامنا خد بالك بقى أولاً أولاً قبل ما أقول لك أنه ما كانش مفيش حاجة يسمعه أصلاً مجاز أصلاً لو هنقول إني إني سلمنا الكلام ده إنه بل يا ده ما بصوتة خب بلك أنا بكلم الكلام من أصاطين أصاطين الأشاعرة مش الأبلس الصغيرين دول لا دا كلام أصاطين الأشاعرة يعني الدكاترة الأشاعرة اللي موجودين على أبوهم دلوقتي في الأزهر أو غيره بفهم ما فهمنا الكلام، ده دا صغيرين دا حاجات كذا حاجات صيني بفهم نفهموش كلام ده. ده الكلام ده كلام القساطين. فانت دولار تتعلم ايه؟ كلام القساطين. لو احنا هنسلم ان في المجاز بتاعك نقل الوضع الاول للوضع التاني عشان القرينة واحد. هو النبي ما كانتش يعرف الوضع الاول وننقل الوضع التاني والقرينة. ما هو يعرف يا ما يعرفش. يعرف. يبقى فين الدليل على ان اليد. نقلها من الوضع الاول للوضع الثاني عشان القرينة نقلها للقدرة او النعمة مفيش صحيح كده يبقى مفيش دليل يبقى الكلام اللي انت بتقوله ده من اختراح حضرتك صحيح كده كلام ما هو النبي عليه السلام يا اما عرف ما عرفته انت يا اما لم يعرف الذي عرفته انت طبعا التانية مش هيقدر يقول إن, ان انا فهمت حاجة ما فهمهاش النبي النبي عليه الصلاة والسلام كان عارفه. طب عارفها ما في دليل عليه. ما فيش دليل عليها. يبقى انت كده عرفت شيء لم يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام. وده كفى به استدراجا على النبي عليه الصلاة. استدراك على النبي. خلاص? ادي واحد. الامر التاني بقى. الامر التاني. شوف. معنى انك تقول بل يداه. ان احنا في وضع اول. اللي هو الايه? اليد. هننقلها للوضع الثاني معنى انك هتنقلها للوضع التاني. معنى أثبتت ان له يد راحت عليك دي لا راحت عليك صح ما هو معنى إنك هتنقلها من الوضع, الأول. الوضع التاني معنى إن إنت أثبتت إن وضع أول. إن يد إن صفة اسمها صفة يد لكن إنت الصفة دي هتنقلها للوضع التاني اللي هو النعمة أو القدرة اللي هو التحريف خلاص كده الكلام يبقى معنى ذلك إنك أثبتت إن فيه صفة اسمها صفة يد وانت تريد أن تحرفها يبقى ده بلسانك الأمر الثالث بقى الأمر التالت إن موضوع المجاز ده جمن أصلا يقول لك ماه العرب كانت بتقول كده بتقول رأيت أسدا شاهرا سيفا فيقال ما كانوا يعرفوا اسمها حاجه اسمها مجاز ولكن حاجه اسمها الحمل التركيبي للكلام الحمل التركيبي للكلام الكلام قسمين اما حمل تركيبي واما حمل افرادي يعني حمل افرادي انا بقول لك اهو حمل افرادي اول ما لك هيتبادر ليه? رأس. ان في رأس. دي اللي انا عرفتها ده حمل افرادي. ان كلمة رأس دي معروفة. بس رأس ايه? قلت لك رأس ابرة. شفته رأس. رأس ايه? رأس ابرة. شفت رأس جمل. شفت رأس مش عارف رأس ازد رأس نمر رأس حمار رأس جمل. انا هنا بتركيب الجملة فهمت المراد. ما فيش حاجة اسمها لو وضع او وضع تاني. أنا بتركيب الجملة فهمت gli فهمت المراد إذا فهم المعنى قد يفهم من إفراد الكلام وقد يفهم من تركيب من تركيب الكلام قد يفهم من الإفراد أو يفهم من من التركيب، من تركيب المعنى، تركيب الجملة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ايه ثم أخذ الراية سيفا من سيوف الله حد فين من الصحابة الوضع الأول خذ واحد في سيف يتحرك وراح مسق الرأي لا وراح نقلنا للوضع الثاني وضع أول إيه وضع تاني أخذ الرأي سيف من سيوف الله يعني أخذها رجل شجاع صح كده سله الله على المشركين مين بقى خالد بن الوليد يبقى سيف من سيوف الله حد يفهم سيف من سيوف الله أن خالد مثلا مثلاً الوليد حديدة الجواب لا ولكن أخذ الرأي سيف يبقى تركيب الكلام الحمل التركيبي ده واضح ليه الدلالة الحملية للكلام التركيبي انا فهمت منه ان اخذ الرايا رجل شجاع مين بقى عرفت بعد كده انه خالد ذريب بس احنا متفقين انه راجل صح كده حمزة اسد الله حد يفهم ان ده اسد لا وانما التركيب الكلام فهم منه ايه للشجاع يبقى الدلالة الحملية للكلام. بخلاف لما اقول لك اسد رأيته اسد. يبقى دلالة افرادية فهمت منها معنى. لما زود لك كلام في الجملة هتفهم منها معنى معنى تاني. جزمة. انت فهمت منها كده. صحيح كده? انا بقول جزمة. انت فهمت الجزمة المعروفة يعني. حاجة كده برباطة وبتاع عبدالليبيس وكده عادي يعني. فأنا بقول جازمة الوقت ده الجملة لما تركبت يبقى الولد دقة للأدب انت فهمت منها المعنى بعد ايه تركيب الكلام ما فيش حاجة اسمها مجازة اسمها الدلالة الحملية لتركيب الكلام لذلك ايه صفة الاتيان لله عز وجل صفة سابتة صفة فعلية صح كذا الكلام هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يبقى الاتيان أضيف لمن لله خلاص كذا الكلام يبقى أن يأتيهم الله اسمها دلالة إفرادية إذن الله يأتي يوم القيامة دي, دي صفة فعلية أنا بقول لك أتى محمد يبقى دي صفة فعلية لمحمد انه ايه? انه جاء واتى. لكن طبعا اتيان محمد بخلاف اتيان رب العالمين. يبقى اشتراك في الايه? في اسم الاتيان. لكن كيفية الاتيان ليس كبس له شيء. لكن انت قلت ايه? اتى زيد اتى زيد انت فهمت يعني ايه? اتى زيت. لكن شوف بقى. الآية الثانية اللي في صورة النحل لم يأخذ أهل العلم منها صفة الاتيان ليه قال لك فأتى الله اسمع الكلام بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم إلى آخر فأتى الله بنيانهم من القواعد يعني أنا كده فهمت إن الاتيان ده كان إتيان عذاب الله وليس إتيان صفة فعلية لله فهمتها منين للدلالة الحملية من السياق فأتى الله بنيانهم من القواعد الله لا يأتي من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب يبقى الاتيان اللي في أول الآية كان إتيان إيه؟ إتيان عذاب فهمته منين من سياق الدلالة الحملية للكلام إنك لما جبت السياق كله فهمت إن الاتيان هنا فلم يوخذ منها هنا إيه صفة الاتيان ليه إنما الاتيان هنا اتيان عذاب زاب اتيان يقول لك بس أنت كده أولت بقى أنت كده إيه أولت أقول لك لا لإن تأويلك اللي هو تحريفك أن تحرف الدلالة الحملية لإفراد الكلام يد الله يبقى أيضا الله له صفة اسمها اليد لكن سياق الكلام في الدلالة الحملية لتركيب الكلام هذه ما فيها تأويل لإن أصلا ليس فيها صفة عشان أؤولها قل يا شيخ أحمد هي أصلا ما فيه الصفة عشان عشان أؤولها أصلا ده الدلالة الحملية لتركيب الكلام من السياق فهم إيه يفهم منه هذا لذلك مثلا ايه قام صارخ حديث انس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حدث كده ايه صراخ ففزع الناس قال فأول من قام ليرى الشأن يشوف أي شوف ايه اللي بيحصل كان النبي عليه الصلاة والسلام وان كان فرسه لبحره يعني إيه فرص و بحر محد يفهم لي يعني إيه فرص وبحر, إيه وبحر؟ انت فاهم يعني إيه بحر صح كده كلام لكن انت سكلت ودمغك انتشغلبت ليه اناش فاهم فرص وبحر يعني Иيع فاهر وبحر بحر لكن لو قلتلك إيه رأيت بحر آه انت كده فهمت ميح بحر إيه بقة بحر ايه سكندرية ولا بحر الساحل ولا بحر مش عارف آآ آآ ولا بحر اقوسيم بحر إيه بالذب بالظبط لأن انت فهمت كده من الدلالة الإفرادية للكلام لكن لما أنس بيقول إن كان فرسه لبحرا عندهم الفرس البحر أي ليس له سرج ولا لجام هو ركب على ظهره كده مفهوم؟ وقام به عليه الصلاة والسلام طبعا من ركوب الفرس كده من غير سرج لجام ده صعب مفهوم؟ فالنبي عليه والسلام ركبه فقال إيه إن كان فرسه لبحر يبقى انت فهمت كده من الدلالة الحملية للكلام إيه المعنى ده مش نقل بقى كلام أول لكلام تاني للأزانجة من هنا مثلا تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الكدسي قال ولا يزال عبد يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه فإذا حدقت كنت سمعه الذي يسمع به يده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها فما معنى سمعه الذي يسمع به يده التي يبتش بها ورجله أولوتي يمشي بها إنما سياق التركيب والدلاية الحملية لتركيب الكلام أن هذا العبد لما طبق الفرائض ولا يزال في النوافل فأن هذا أدى إلى توفيق الله للعبد فلا يسمع إلا ما يحب ربه ولا يمضي إلا فيما يحبه الله واضح الكلام كذا يبقى أنت كنت سمعه الذي يسمع به فيجي جماعة الصفية وغلات الصفية وغلات الجهمية الذين يقولون بالحلول والاتحاد أن العبد كلما ارتقى في العبودية حل الله فيه كنت سمعه كنت بصره كنت رجله كنت يده فغابوا عن الإيه؟ الدلالة الحملية لتركيب, الإيه؟ لتركيب الكلام واضح الكلام كده يبقى هنا الدلالة الحملية لتركيب الكلام على أن هذا العبد سيكون موفقا ماضي على الفرائض ماضي على النوافل الله يوفقه ويعين صح كده تلاقي مثلا واحد يقول لك إيه؟ يقول لك لا تخرجش دي البنات خرب الدنيا والتبرج في الشوارع خرب الدنيا وقلب الدنيا يقول الله يا اخي انا كنت بشتري حاجة وبجيب حاجات من وسط البلد بتاعه الحمد لله انا مشوفتش حاجة الله وفقه ألا يرى ما يؤذي قلبه ده من الله ان يصرف عنك الفتن ده توفيق من الله واضح كده؟ ده معنى الايه؟ ده معنى الدلالة الحملية لتركيب الكلام خد الأخيرة بقى الرازي حب يعمل ايه؟ عمل كتاب اسمه تأسيس التقديس تأسيس التقديس اللي هو الأصول اللي ماشينا عليها دلوقتي الاشاعراء مع انه ابن القيم قال واخر كتبه اقسام اللذات تاب الى الله من ذات الشاهد ايه؟ فبيقول انتو بتنكروا علينا طبعا رب عليه شيخ الاسلام التامية رحمة الله عليه في كتاب في عشر مجلدات بيقول أنتوا بتنكروا علينا أن احنا بنؤول الصفات اللي هو تحريف الصفات طيب أنا هقول لكم حديث وانتوا وروني مش هتأولوا إزاي عبدي ما فلم تعود قال أي ربي وكيف أعودك وأنت رب العالمين قال ألم تعلم أن عبد فلان مرض ولو عدته لوجدتني عنده واضح كلام كذا عبدي جعت فلم تطعمني قال أي ربي كيف أطعمك أنت رب العالمين قال علمت أن عبد فلان جاع فلم تطعمه عبدي ضمعت فلم تسقيني إلى آخر قال لك فلازم تأوله مفهوم لازم تأوله ان الجوع ده جوع العبد ان المرض ده مرض العبد ان مش عارف العطش ده عطش العبد اسمع الكلام بقى اللي جاي ده وهي مرة واحدة بص ابن ثانية قال له ايه بقى قال له واحد هم المجاز عندهم ايه نقل الكلام من الوضع الاول الوضع الثاني اللي هو خلاصة التأويل اللي هو تحريف خلاص كده؟ قال له معنى كده أن أنت أثبت الوضع الأول اللي هو الجعل لله وإثبت ده كفر أكبر صح كده كلام؟ خدتش بالك أنت راحت منك دي عبد الرحمن راحت منك تاني بيقول له معنى أن أنت تؤول أن أنا أقولها أول دي مفهوم؟ لو هنقل الكلام من الوضع الأول الوضع الثاني عشان قرينا معنى ذلك أن أنت أثبتت أن في وضع أول اللي هو أن الله يجوع يمرض معنى كده أن أنت أثبتته عشان كده بت إيه؟ بتنقله للوضع الثاني فهل أنت أثبتت الوضع الأول عشان تنقل الوضع الثاني لو قلت نعم كفرت ولو قلت لا إذن ما فيها تأويل أصلا فاش تأويل خالف لأن الجوع بين في الحديث والمرض بين في الحديث أي أن المرض هذا للعبد ولكن لو زرته وعدته لوجدت ذاك عندي ألأن أن المريض إنما يكون في أمس الضعف وكل من زاره إنما يكون الأجر له بخلاف من يزور أخيه في غير المرض فيضاعف له الأجر ذلك قال إيه لو جدت ذلك عندي لو جتني عنده المعيه هنا إيه لو جتني عنده معيه إيه دي؟ الله يكون عنده يعني ها فما معنى هذا لو جتني عنده هذه المعيه معيه إيه معيه توفيق يبقى انت مفهمت الدلالة الحملية للكلام عرفت ان الحديث نفسه ان الجوع المرض السوقي اصلا مضاف لمين مضاف للعبد مضاف وليه واضح الكلام كده يبقى تفهم بقى يبقى المسألة المجاز نفسها لو نقل الوضع من الوضع الاول الوضع الثاني اي حد دارس من اهل السنة دارس الاسماء والصفات ومش عارف ايه. كل الامور دي. من غير ما تفهم الدلالة الحملية للكلام التركيبية والافراضية. مفهوم? اي واحد اصغر عيل من الاشعرة. مفهوم? هيجيبك الارض. يقول لك انت بتنكر عنها التأويل? طيب. عدي جعته. فقات الله بنيانهم، ثم هو انت اولته. كنت سمعه الذي يسمع به كنت مش عارفه طبعا تأولته انت بقى تفهمه ايه معنى التأويل اصلا اللي هو المجاز عندهم نقل الكلام من الوضع الاول إلى الوضع إلى الوضع الثاني خلاص لقرينة لقرينة بينهم فانا اصلا لما قلت كنت سمعه كنت بصره كنت يده كنت, كنت اصلا ما في صفة هنا عشان انقلها من وضع اول لوضع تاني ما فيش صفة اصلا واضح الكلام هو ما في صفة أصلا الإتيان في الآية ده مش صفة أصلا ده إتيان عذاب بدليل سياق الكلام في آخر الآية لكن لما يقول الله بل يداه إذن أضاف اليد من وجاء ربك يبقى أضاف المجيء لمن لا لله إذن هذه صفة فعلية فأنت لما تقول إذا المجيء بمعنى يعني مجيء الملائكة أو الاتيان بمعنى إتيام الملائكة أو اليد هي كذا يبقى أنت كده أثبتت أن أصلاً في يد بالوضع الأول بس أنت حبيت إيه تقول أنا هنزه فأنقلها الوضع ثاني إحنا بنسأل بقى الدليل على نقل الكلام من الوضع الأول الصفة اللي أنت أثبتها دي إلى الوضع الثاني فهمت? يبقى في فرق بين الدلالة الافراضية والدلالة الاين? التركبية. ارجو انه يكون البحث ده فهم نعم. واضح الكلام كده? طيب نكمل بعد الـ بعد الايشان ان شاء الله. في دورة في المسألة دي اه? اللي هي الدلالة التركبية. في الظاهر التركيب والظاهر الإفرادي